والتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم فإن شهدوا فأنسكوهن في البيوت حتى سَيَتَوَفَّاهُمُ الْمَوْتُ أَوْ يَجْعَلَ اللَّهُ لَهُم مَّسْبِيلًا وَالَّذَانِ يَأْتِيَانِ ذَا غِلٍّ كُم فَاذُوهُمَا فَإِن تَابَا وَأَصْلَحَا فَأَعْرِضُوا عَنْهُمَا إِنَّ َ اللهَّه كَلَةَوَّ فَو الرَّحِيمَا إِ مَ التَّوبَة على اللهَّهِ لَِّذينَ يَعمَل نَسّ أَْ بِجَهلََةٍثَُّا يَتُبونَ مِنْ قَربٍ فَأُولِ كَتُوبُ اللهَّهُ عَلَيْهم وَكَانَ اللهَّهُ عَِيمًا حَكِيمَا وَلَثَةِ التَّوْوبَة للَِّذينَ يَعْمَلُ نَ السَّيئَاتِ حَتَّ إذَا حَضَرَ أَ أحدَدَهُ مُ الْمَوْوتُ قَالََ إِ تُبَتُ الْآَ وَلََّذينَ يَمُتُونَ وَهُمْ كُفَُّ أذَائِكَ أحب سَنَلَهُم <تدنا> عَذَابًا أَلِيمًا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَن تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرْهًا وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ